وإذ قالا jesu mu na وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Hvala. ألم يكن ايد يوجن في افواههم وقالوا, وقالوا ان كفنا فيما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب nasu do